أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين ميم من عليك تلك نتلو بالحق لقوم نبأ وفرعون يؤمنون موسى ان فرعون ع ل ى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى, قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس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 فخرج موسوعه النابلسي مدين ق ا للعلوم و ا ل ا ء س ل س ب ي ه ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا الرعاء وابونا شيخ كبير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 فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على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 واضم م إ ل ي ك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف أ ن يقتلون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 فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إ ل ا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين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 ويوم القيامه هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون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 اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من ة واكثر أ جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أ ن من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين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 له الحكم و إ ل ي ه ترجعون